والذين لا يدعون مع الله إلى آخر ولا يقتلون النفس التي حرموا الله إلا بالحق ولا يقتلون ومن يفعل ذلك يلقى أتاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا طالحا فأولئك, فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات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 والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قروة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما طبروا ويلقون فيها تحية وتلاما خالدين فيها حسنة متقرا ومقاما قل ما يعبر بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما